تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية إزالة لرواتب الجاهلية وتركيزا على حقوق النساء والضعفة التفسير سميت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن أقول هذه السوره الكريمة قد جاءت مبينة الحقوق حقوق المرأة وحقوق الزوج وحقوق الأسرة وحقوق المجتمع وتنظيم العلاقات الدولية وركزت على جانب إصلاح المرأة وإنصاف المرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بان يقول اسالك بالله ان تفعل كذا واتقوا قطع الارحام التي تربط بينكم ان الله كان عليكم رقيبا فلا يفوته شيء من اعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها اذن ايها الاخوه هذا الخطاب الشامل الثاني يا ايها الناس ومر معنى الخطأ في سورة يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذا فيه الى شمولية رسالة الإسلام وعالمية رسالة الإسلام وأنها عامة وشامله لكل زمان ومكان وأن الجميع مخاطبون بها وأنه ينبغي على عاتق جميع المؤمنين تبليغ هذه الرسالات اتقوا ربكم أمر بالتقوى ثم بين السبب في التقوى لماذا نتقي ربنا لأنه ربنا الذي يربنا بالنعم ويغذينا بها ليل نهار صباح مساء الذي خلقكم بمعنى ولأنه الذي خلقكم فالخالقية معراج العبودية من نفس واحدة وهذا يدل على أن الناس جميعنا عودون إلى أسرة واحدة بل إلى نفس واحدة فينبغي أن نبث الخير والدعوة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها من قدرة الله تعالى أن الله قد خلق حواء من آدم ومن قدرته أن بث الخليقة منهما قال وبث منهما رجالا كثيرة ونساء ما قالوا نساء كثيرات لأن كثرة الرجال مما يمدح وكثره النساء مما لا يمدح ثم كرر الأمر بالتقوى وقال واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم يتق اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به واتقوا الأرحام أن تقطعوها وهنا ذكر الأرحام بعدم قضيعتها جاء مناسبا أن الجميع من أسرة واحدة إن الله كان عليكم رقيبا وينبغي على الإنسان أن يكون مراقبا لربه إحسانا ومراقبا لصلاةه إثيانا بها إخلاصا ومتابعة وأن يراقب السيئات فينتهي عنها ويستغفر الله منها ويراقب في الآداب فيأتي بكل شيء على الأدب الذي أدبنا به الإسلام ولما أمر الله تعالى بالتقوى بين ما يستقى فقال وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب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 ولا تتبدل الحرام بالحلال بأن تأخذ الجيد النفيس من أموال يتامى وتدفع بدله الرديء الخسيس من أموالكم ولا تأخذ أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله إذا الحوب يحرف الإنسان وإن خفتم أن لا تقفطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وإن خفتم أن لا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات التي تحت ولايتكم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 وذكر أمر اليتيمات وربما يخش الإنسان إذا زوج ابنته يتيمة أن لا يقصد لها فبين أن النساء غيرها الكثير فذكر التعدد لأجل رفع الظلم عن اليتيمة ثم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا واعطوا النساء مهورهن عطية واجبة فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا اشراه فكلوهم سائرا لا تنغيط فيه وتأم ذخ تكريم الإسلام للمرأة فقال وآتوا النساء فدقاتهن أي أعطوا النساء المهور وسمي المهر صداق باعتبارنا يدل على صدق الذي تقدم لخطبة المرأة قال لا أي عطية ليس ثمنا للبضع إنما هو عطية فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا المرأة بعد أن تستلم المال ربما تعطي زوجها المال جميعهم او بعضه فإذا اعطته خلص تأخذه ثم قال تعالى لما ذكر إعطاء المال للنساء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 وهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم وهؤلاء ليسوا اهلا للقيام على الأموال وحفظها وأنفقوا عليهم وكسوهم منها وقولوا لهم قولا طيبا وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف إذا هذه الآية الكريمة بينت ضروره حفظ المال لان المال به قوام كثير من امور الحياه قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الأموال لمن هي للسفهاء كاليتيم اذا بلغ وكان سفيها مضيعا لا نعطيه ماله بل نحفظه له وقال اموالكم ل... جاء الخطاب لنا جميعا فيجب ان نحفظ مال اليتيم كما نحفظ مالنا ويجب على الزوج أن يحفظ مال زوجته كما يحفظ ماله قال الذي جعل الله لكم قياما هذا المال فيه قوام الدنيا وارزقوه فيها ما قال وارزقوه منها ارزقوه فيها ان حاول ان تستثمر المال لاجل ان يأكل هذا اليتيم من الريع وليس من رأس المال وكسوهم ايضا يعني تنفق عليه النفقه التي تكفيه من غير اسراف ولا مخر وقولوا لهم قولا معروفا لما تعطي المال او أن تمنعه المال حاليا عده موعده حسنا حتى نجمع له مع العمل الذي فيه احسان الاحسان القولي ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قالوا اختبروا أيها الأولياء أن اذا إذا وصلوا سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه فإن احسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم، فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منغوصة ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباعه الله لكم من أموالهم عند الحاجة ولا تبالروا باكلها خشية أن يأخذوها اذا بلغوا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 ومحاسبا للعباد على أعمالهم أقول أيها الاخوه هذه الآية الكريمة قد جاءت مبينه على أننا حينما نعطي اليتيم إذا بلغ ماله لا نعطيه إذا كانت فيها مبذرا وكيف نتوصل إلى هذا نتوصل إلى هذا باختبار اياه قال وابتلوا اليتامى أي اختبروا وامتحنوا حتى, يعني حتى قبل البلوغ لئن بلغ وهو راشد تعطيه المال حتى اذا بلغ النكاح فان انست منهم رجذا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبر تحذير للولي او الوصي من اكل مال اليتيم قبل ان يكبر ثم قال ومن كان غريا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بمعروف في التفسير هنا اخل باحد 아راء التفسير لأنه إذا كان فقيرا يأكل على قدر حاجته وهذا محض خطا لقوله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي احسن فالولي والوصي لا يأخذ من مال اليتيم شيئا أبدا لكن هنا المقصود الأجرة أو المخالطة في الطعام فالغني عليه هو الذي يأتي بالطعام لا ياكل من مال اليتيم ابدا وكذلك لا يأخذ الأجرة على تعبه وعمله أما الفقير فيأخذ الاجره وإذا خالط مال اليتيم كغداء أو عشاء وأراد اليتيم دجاجة مثلا وأنت أيضا نتيت النفسة بضعام فيحق لك أن تأكل معه يسيرا هذا هو المقصود بالآية من فوائد الآيات الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأن يرحم بعضهم بعضا حتيها ملمح إلى الدعوة إلى الله تعالى لأن البشرية يرجعون إلى عائلة واحدة وهذه العائلة الواحدة ترجع إلى شخص واحد أوصل الله تعالى بالإحسان الى الضعف من النساء واليتامى، بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل جواز تعدد الزوجات إلى أربع نساء بشرط العدل بينهن والقدرة على القيام بما يجب لهن مشروعية الحجر على السفيه الذي لا يفتن التصرف لمصلحته وحفظاً للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياء هنا المقصود بمشروعية الحجر أي مشروعية الحجر على مال السفيه وولدت من الأقوى أن يبينوها بيانا ظاهرا.